أمة تقرأ القرآن أمة تقيم الحلقات في المساج وتبذل من أجل كتاب الله أمة لا تقهر بإذن الله وما يمر به العالم الإسلامي اليوم خاصة سحابة صيف وستنقشع ستنقشع بإذن الله وسيعلم الذي نظلم أي منقلب ينقلبون أقبلوا على القرآن في كل يوقاتكم علموه أبنائكم علموه زوجاتكم علموه سركم، فمن لم يتعذ بمواعظ الله لن يتعذ بأي موعظة ومن لم يلن قلبه لكلام الله لن يلقطوا لكلام الناس جعلنا من اهل القرآن الذين هم اهلك وخاصتك اللهم واجعلنا ممن يقيم حروف القرآن وحجوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروف القرآن ولا يقيم حدوده اللهم والبسنا به الحلل اللهم واسكننا به الظلال يا